119. لا تقم فيه أبدا 110. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه 111. رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين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 ذَٰلِكَ يُشْرِكُونَ بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْضُ